فَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ فَتَمَتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بِكُفْرِهِمْ قُلْ بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن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 بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْمَئِذٍ لَّوِ اعْتَمَرُوا أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِم وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُنْظَر وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ على قَلْبِكَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ الله خَِقَل لِمَا فَنَ يَدَيْهِ وَهُدَ بُشْرَال مُؤمنِنين مَنْ كََ حدُ وَلله مَنْ كََ عدُ للِلههِ وَمَلاائِكَت وَررسُله وَجرين وَجِلَ وَمِكَلَ فَإِن اللهَّه عَدُ قَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَنَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوْ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نبذه فريق منهم بل لا فَرِيقٌ م جَ أَهُمْ رَسُول مِن عدِ اللهَّهِ مُصددِّقُ لِمَا معهُم نَبَدَ فرَره نَبدَ فرَيقُ مِن الذي نَوطُ الكِتابَ كِتابَ الله وراء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 ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون